إذا السَّمَاءُ مُنشَتْفَتْ وَأَذْنَتْ لِمَعْبِيَا وحقت وَإِذَا الْأَرْءُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا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 والليل وما سقف والقمع ذاك سقف لتركبن طبغا عن طبغة فما لن نؤمنون وإذا الله <تصفيق> Come on. Hello. لَن يَنفَعَكُمُ اللَّهُ